وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِلْقَالُ ذَرْغَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْقَرٍ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 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ من رجز أليم. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, هو الحق وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ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 أو نسقط عليهم مِنَ من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحبير أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان بريح عدوها شهر ورواحها شهر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 وجفان كالجواب وقودور الراسيات إعملوا آل داود شكرًا إعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد يشكر إعملوا آل داود شكرًا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ دل عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَم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 ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ذَالِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَمُخْتَبِئَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا فسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مزق إن في ذلك لا آيات لكل صدّار شكور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 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير قل من يغزقكم من السماوات والأرض قل الله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 قل اغونيا الذين الحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا من الناس بشيرا ونذيرا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 لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِيرُونَ لَا تَسْتَخِيرُونَ عَن مُسَاعَدَةٍ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَكُم مِعَادُ يَوْمٍ لَكُم مِعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَخِرُونَهُ سَاعَتَهُ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا نُؤْمِنَ بِهَا ذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولو ترىذوالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضيافون الذين استكبروا لولا أنتم لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا المكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له انتاتا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُؤْتَزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء أُعظم فأولئك لهم جزاء أُعظم فيما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَلَاءِ يَقُومُ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ قَالُوا سُبْحَانَكَ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 ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي قلتم بها تكذبون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إحكم مفترا وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سح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 وما بناهوا معشار مَا آتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَارُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْجَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلٍ